بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب نيل الأرب في مثلثات العرب الوجه الأول تتمه باب القار قبائل مجتمعون فالقلل وجمع قلة لرعدة قلل وقلة الرأس وجمعها قلل أو جرة الفخار ذات الكبر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 الطبع النه الكبير الفرعه القمله الكبيره التبن القدح الكبير الشاهين الميزان الكبير الخنجر الستين الكبيره العين الحذره الكبيره القهب الجبل العظيم العاقر الرمل العظيم الشارع الطريق العظيم السور الحائط العظيم الرتاج الباب العظيم الصخره الحجر العظيم المقرات الحوض العظيم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 الدجالة الرفقة العظيمة الثعبان الحية العظيمة القرنيد الاجرة العظيمة المعول الفأس العظيمة الطربال الصومعة العظيمة الملحمة الوقعة العظيمة الدبلة والدبنة اللقمة العظيمة المحالة البكرة العظيمة الرق السلحفات العظيمة الدلدل القنفذ العظيم القمع الذباب الأزرق العظيم الحلمة القراد العظيم الفادر الوعل العظيم البقة البعوضة العظيمة انتهى الكنس واستراس ليس قم وجمع قمة بكسر قم وتلك أعلى الرأس أما قم فاسم لبلدة فكن ذا خبري جماعة القوم تسمى قمة والرأس أو اعلاه كل قمة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 ورجل او جبل قنال رؤوس اجبال هي القنال كم قميص اسمه قنان وريح ابط منتن مضر ايجاد قوه بحيط قنع مستنقع الماء فذاك قنع جمع قناع اي خمار قنع او طبق فهم تسري جاء بمعنى الاقتناء القنو والعذق من تمر فذاك قنو في جمع اقنى الانف قيل قنو محدود بالانف ولو في الصقر قوله في جمع اقنى الانف إلى اخره فائده في تفصيل اوصاف الانف الشمم ارتفاع قصبه الانف مع استواء اعلاها القنا <تصفيق> طول الانف ودقه أرنبته وحدب في وسطه والوصف منه اقنى وهو مذموم في الخيل محمود في الناس والصقر الفقس تطامن قصبته مع ضخم ارنبته الخنس تاخر الانف عن الوجه الذلف شخوص طرفه مع صغر ارنبته الخرم شق في المنخرين الخشم عرض الانف القعم وجاجه انتهى مصدر قبت اي خرقت القوه والقاب مقدار كذاك القيب وبيضة قابية والقوب للفرخ من أي صنوف الطير وجرك الخيل بحبل قود وقيل للمقدار أيضا قيد وجمع أقود الرجال قود قليل الالتفات أي للغير مصدر قرت الشيء جاء القور قورته ثم اسم زفت قير وجمع قوراء لدار قور واسعة وتلك خير الدور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 بئر خوقا انتهى وشدة كذا القياس قوس واسمن إلى المقدار جاء قيس وجمع أقوس الرجال قوس شيخ مسن منحن من كبر العدل والقامة فالقوام رزقي يقيم الشخص فالقوام والداء في قوائم قوام من البهيم ناشئ عن ضر واحدة القيام تدعى قومه وثمن الشيء يسمى قيمة وقامة الإنسان تلك قومة ووجع العين فكن ذا خبر واثن إلى صوت الدجاج قيق والجبل المحيط ذا قيق مضطرب الأحوال فهو قوق وملك بالروم أي ذو يسري قوله أي ذو يسري وهو الذي تنسب إليه الدنانير الفوقية انتهى انتهى باب القاف باب الكاف وفيه إحدى وثلاثون كلمة القلب عن وجه يسمى كبة وصمعة جماعة والكبة لهيئة الكب واما الكبة فالثقل والغزل وحمض الشجر ضر وما ينبت عن تمر كبه كناسه المنزل سموها كبة ثم الكباء العود جمعوه كبة واسم إلى المرتفع فهم تدري قوله ثم الكباء ككساء عود البخار أو ضرب منه انتهى مشرح اللحم هو الكباب وكبه يجمعها كباب لحملة في الحرب والكباب طين ورمل جعدا بالقطر في كبد حصول داء كبد وكبد يقال فيه كبد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 كبر المعاصي إنها إحدى الكبر والكابر الكبير أي في القدر كبست حفره بأرض كبسة ملأتها بما يسمى كبسة وهو التراب وفتحت كبسة حلا وفيها الطيب ذاك النشر قوله كبسة بضم الكاف جمع كبيس وهو حلي مجوف يحشى طيبا انتهى ربط اليدين خلف ظهر كتف والمشي بالرويد أما الكتف فلغة في كتف والكتف جمع كتاف لوثاق الأسر شدة محل والسماء كحل خرضة لدفع عين كحل وما وضعته بعين كحل وموضع والمال إنذا وفرت وفري وعرفات أوثنية كذا مسك بلا رائحة يدعى كذا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 والنوم ثم اسم الإجارة الكره وكرة في جمعها قالوا كرى وجمع كروة إلى اسم القبر قولوه الكرى بفتح الكاف الكروان الذكر ومن أمثالهم أطرق كرى إن النعام في القرى والكرا أيضا النوم من غير استغراق فائدة في ترتيب النوم عن التعالبي أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم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 ثم التسبيخ وهو أشد النوم انتهى ورأس فخذ مستديرا كرمة وموضع وقرية والكرمة للرجل الكريم ثم الكرمة لموضع أي بالحجاز قصر قد قيل في الدق الشديد كسو وبلدة بسمر قندا كسو وجاء فيها الفتح ثم الكسو لفظ مولد بمعنى الحر قونه بسمرقند هي بفتح الميم وسكون الراء قال في القاموس وسكون الميم وسكون الميم وفتح الراء لحن انتهى والضرورة الشعرية وأحوجة النظمة إلى اتكاب اللحن لاسيما سيما والألفاظ الأعجمية يغتفر فيها ما لا يغتفر في العربية فإن سمرقند معربة من كلمتين أصلهما شمر كند وكان شمر ملكا غزى بلاد العجم وخرب مدينتهم ومعنى كند خرب المدائن كذا بخط الشيخ نصر علي على هامش نسخه الناظم انتهى وشرف والمجد هداك كسى نوع من الثياب سموه كسى والكسوة الثوب وجمعها كسى بضم كاف كسوه والكسر كففت زيدا عن فلان كفه حباله دارت وشم كفه والرمل قال واستدار كفه ولثة فوق الثنايا الغري قبض وتشمير وصرف كفت واسم إلى القدر الصغير كفت جمع كفيت أي خفيف كفت أو ضبة الحديد فوق الكسر قوله واسم إلى القدر الصغير كفت فائدة عن التعالبي في تفصيل أسماء الصغير من أشياء مختلفة القدر الصغير كفت القرن الجبل الصغير العنز الأكمة الصغيرة الجدول النهر الصغير الكرز الجوالق الصغير الغمر القدح الصغير الجرموز الحوض الصغير القلهزم الفرس الصغير الهمبره الضبع الصغير الشفره الظبية الصغير الخشيش الغزال الصغير الحسبانه الوساده الصغير البخنق البرقع الصغير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 واسم العصى أو الظلام كفر جمع كفور أي جحود كفر كذلك الإيمان ضد الكفر ثم الصيام قيل فيه كفل كسار كوب والنصيب كفل جمع كفيل أو كفول كفل لضامن للذات أو للخسر قوله كسار كوب أي كساء يركب عليه وقوله للذات أي ضمان حضور أو للخسر أي ضمان ضرم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 والبصر الضعيف كل كله والحال واسم الستر أما الكل فإنها التأخير أي في الأمر مفتر كلا أي عي هو الكلال والكل مفرد وجمعه كلال من لا يعول بل يعال والكلال من بعد عبد رجل من فهري قوله من بعد عبد يعني عبد كلال انتهى ذهاب عقل يا فتى كلاب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 حديث نفس منطق كلامه، والجرح كلم جمعه كلام أرض صليبة هي الكلام أي مطلقا لا من خصوص الصخر تغطية الشيء بكم كم أما وعاء الطلع فهو تم محل إخراج اليدين كم من القميص يا وحيد العصر لامرأة ابن أو أخ قل كنة ثم وعاء كل شيء كنة سقيفة أو رف بيت كنة أو مخدع وقيت كل شر ناحية بها الحسان قند لقطعة من جبل كل كندة وبلدة بثمر قندة قند ثم الكنود ضد رب الشكر حياطة الشيء عدول كنف وعاء أسقاف التجار كنف جمع كنيف أو كنوف كنف ترس أو الناقة ذات النفري قوله وعاء إثقاف التجار كنف فائدة في أسماء الأوعية القمطر وعاء الكتب العيبة وعاء الثياب المزود وعاء زاد المسافر الخرج وعاء آلات المسافر الكنف وعاء أثقاف التجار وعاء أدوات الصانع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 قوله وجمع كوماء بفتح الكاف مع المد وهي الناقة العظيمة السنام فائدة في أوصاف الناقة إذا كانت تامة الجسم حسنة الخلق فهي عيطموس وزعلبه فإذا كانت غليظة ضخمة فهي جلنفعة وكنعرة فإذا كانت طويلة ضخمة فهي جسرة وهرجاب فإذا كانت عظيمة السنام فهي كوماء كما في النظم ومقحاد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 فإذا كانت قليلة اللحم فهي حرجوج وحرف ورهب انتهى انتهى باب الكاف باب اللام وفيه أربع وثلاثون كلمة واسم اللصوق أي ارض لبد والصوف ملبودا فذاك لبد جمع لبيد يا إمام لبد وهو جوالق صغير القدر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 وقوله قبله جماعة أي تغشاك وتتزحم عليك ومنه كادوا يكونون عليه لبدا وقوله واسم جم أي كثير ومنه أهلكت مال اللبدا انتهى تعمية الأمر فتلك اللبس لباس نوكسوة بيت اللبس جمع لبوس وهي درع اللبس ومصدرا إلى لبست يجري من لبن شبيه سكر اللبن وشغل آجر وأما اللبن فوجع في العين ثم اللبن جمع لبون وهي ذات الدر من لبن مرة سقي لبنه آجرة ياقة ثوب اللبن لنقمة لبن لقمة كبيرة قل لبنه أو مطلقا ولو لذات الصغر من بين فرث ودم يجري اللبن ودية وجع عنق واللبن اسم إلى الآجر ثم واللبن للقم فضعها في الثغر صدر ومجرى لبن كل اللبان ولبن المرأة لا غير اللبان وشجر الكندر هذاك اللبان وقضي لبانتي تفز بالأجر قوله لا غير أي لا غيرها يعني أن اللبان يطلق على لبن خصوص المرأة وقوله وقضي لبانتي لضم اللام أي حاجتي انتهى قد للشتم وللسب لحى والقشر فوق خشب الغصن لحى ولحية بالكسر جمعها لحى لما على اللحيين أي من شعر قوله والقشر إلى آخره فائدة, فائدة في أسماء القشور على اختلافها اللحاء بكسر اللام قشر الغصن الليت قشر بالحركات للص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 إذا كان يشق عنها الجيوب فهو طرار فإذا كان في والفسق فهو طمرية وعصرية نفرية فإذا كان أخبث اللصوص فهو عمروط فإذا كان يدل اللصوص فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعه ولفيتها قوله من ضم أدراس بالجر بدل من الألص والألص أيضا مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذني فصل في مقابح الأسنان الروق طولها الكسس صغرها وزيادة سن فيها انضمامها ومنه اشتق الألف الذي في النظم اليلل, <تصفيق> اليلل اقبالها على باطن الفم انتهى وضد نشر قبح أكل اللف واحد الفاف الرياض لف ملتفة الأغصان ثم اللف جمع ألف أبكم ذي حصري قوله أبكم فائدة في عيوب اللسان والكلام اللفف أن يكون في اللسان ثقل وانعقاد اللغ أن لا يبين الكلام اللجلجة أن يكون فيه عين وإدخال بعض الكلام في بعض الخنخن أن يتكلم من لدن أنفه القمقمة أن يتكلم من أقصى حلقه الرتة حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه اللكنة والحكلة عقدة في اللسان وعجمة في الكلام التهتعة والتهتعة بالتاء والثاء حكاية التواء اللسان عند الكلام التعفعة والثعفعة بالتاء والثاء أيضا حكاية صوت العي والألificar اللثغة ان يصير الراء لاما في كلامه الفأفعة ان يتردد في الفاء التمتمة ان يتردد في التاء الأليسان إلى الياء والغين قد غلب ذلك عليه فائدة أخرى في ترتيب العين رجل عين ثم حصر ثم فهب ثم مصحم ثم لجلاج ثم أبكم انتهى الليل والصرف وقشر لفت بقرة شق وصفو لفت وجمع زوجة لفوت لفت ذات غلام وهو ابن الغير قوله وهو أي الغلام ابن الغير أي ابن غير زوجها الآن بل ابن زوج آخر فائدة في اختلاف أوصاف المرأة باختلاف الأولاد والأزواج إذا كانت تتزوج وابنها رجل فهي بروك فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار فإذا كانت تلد الإناث فهي مئنات فإذا كانت تلد مرة ذكرا ومرة أنثى فهي معقار فإذا كانت لا يعيش لها ولد فهي مقلات. فإذا كانت تلد توأمين فهي متآم فإذا ولدت أحمق فهي محمقة فإذا كانت تلد النجباء فهي منجاب، جاب فإذا كان لها زوج ولها ولد من غيره فهي لفوت كما في النظم فإذا مات عنها زوجها أو طلقها فهي مراسل فإذا كانت غير ذات زوج فهي أيم، فإذا كانت سيبا فهي عوان وإلا فبكر انتهى والملتقى وكل مطروح اللقى ومفتر إلى لقيته اللقى أعني رأيته ومثله اللقى والاسم تلقاء اتى بالكسر وضم لقمة لأكل لمة للشعر دانا منكبا قل لمة وشعف رأس وسد واللمه جماعة مجتمعون فدر قولوه جماعة مجتمعون فائدة في ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة إلى الكثره على القياس والتقريب نفر ورهط ولمة وشرذمة من قبيل وعصبة وطائفة ثم ثبة وثلة وفوج وفرقة ثم حزب وزمرة وزجلة ثم فئام وفريق وقبص وجدل انتهى ما لا عقاب فيه من ذنب اللمم أيضا ولا حد شعور اللمم ثم الجماعات فهاتيك اللمم ومفرداتها مضت في شعري إدارة اللقمة ذوق اللوس جمع بعير أليس قليس يحمل ما حمل ثم اللوس اسم الطعام حلوه والمر ومطلق اللصوق فهو لوك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 والرطب اسمه لديهم لوقه وزبدة خارجة من ذر جمعلة اللاء ومثله اللوى وملتوى أو من رمل اللوى كذا انطواء حية ثم اللوى هي الأباطيل فكن ذا خبر قوله لوى أي مقصورا وأما الممدود فهو العلم أي الرايه انتهى وأسد والعنكبوت ليس. واد أشداء الرجال ليث وجمع ألوث بطيء لوث أو أهوج والسحب دام تذري أو لوه تدري أي ترش المطر فهي جمع السحابة اللوثاء أي بطيئة الإقلاع انتهى الشخص والإصلاح واسم اللأم والعسل الصلح اتفاق اللئم وريش سهم ثم بخل اللئم وخسه في نسب أو صهر قوله لأم واللأم أيضا بالفتح جمع لأمة بالهمزة فيهما وهي الدرع التامة فإذا كانت لينة فهي خذباء ودلاء فإذا كانت بيضاء فهي ماذية فإذا كانت محكمة صلبة فهي قضاء وخصداء فإذا كانت طويلة الزيل فهي ذائل فإذا كانت مثقوبة فهي مسرودة فإذا كانت منسوجة فهي موضونة وجدلاء ومجدولة فإذا كانت قصيرة فهي شليل فإذا كانت واسعة فهي زغفة ونسرة ونسلة وفضفاضة انتهى من السعال قد لمت عن نفت العذول لومة وقلت ما أنت لمثلي ليمة ذا شبه وإن فيك لومة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 أنف الزباب سوس متكو والعرق في باطن طرف الأيري وجعل شخص مسلة فمثله والشبه أو بعض الملوك مثله جمع مثال أي تراش مثله أو النظير يا وحيد العصر قوله أو بعض الملوك أي اسم بعض ملوك اليمن انتهى لت السويق أي بعود مجدح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 الذي يحرك به السويق مجده بفتح الميم وكسرها. <تصفيق> الذي يحرك به ماس البساتيق أي البراني نسواق الذي يسبر به الجرح مسبار انتهى. الخير والشر الكثير المجنب والترس تتقى به السيوف مجنب وفرس تقاد جنبا مجنب أي جنب راتب بحبل الجري. قولوه والترس إلى آخره كذا بخط ناظم وهو غير مستقيم الوزن ولعله ما تتقى إلى آخره انتهى مصطفقه السلب والحرب اسم كل محرب ذو قوة على الحروب محرب ومن على السلب يدل محرب والليث والمغضب أي الحصر قولوه السلب والحرب إلى آخره في نسخة الحرب والسلب ومنه المحرب انتهى. قوله وقوة على الحروب محرب بكسر الميم وفتح الراء فائدة في الشجاعة وتفصيل أحوال الشجاع إذا كان شديد القلب رابط الجاش فهو مجيز فإذا كان ملازما للقرن لا يفارقه فهو حلبس فإذا كان شديد القتال لزوما لمن طالبه فهو غلث فإذا كان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 فإذا كان يركب رأسه فلا يثنيه شيء عما يريد فهو غشمشم فإذا كان لا يجاش لشيء فهو أيهم انتهى ما تمسح القدر به محاش قوم تحالفوا هم المحاش ما احرقته النار فالمحاش من كل مشوي بحر الجمر فقار ظهر حيله محال كيد عقاب قدرة محال وغير ممكن هو المحال ومصرف عن وجهه للغير قوله هو عن وجهه مصرف بالصيغة اسم المفعول أي قول صرف عن وجهه أي ظاهره لوجه آخر انتهى لثق, لثق للحمل يقال محمل حمالة السيف فتلك محمل وشبه هودج وأما المحمل فهو المعان أي لحمل الوقري. مرة مد البحر زاد مده والقيح في الجرح يسمى مده وبرهة من الزمان مده وما على اليراع أي من حبري وما يمد الشيء فهو المدد وجمع مدة الجراح مدد وجمع مدة الزمان مدد والمد في البحر نقيض الجزر مصيدة الوحش تسمى مدرى قرن به الرأس يحك مدرى والمشت أيضا ثم إن المدرى بفتح راء من بشيء أدري مكان نوحين الربيع مربع عد به يرفع عدل مربع ومن بحمى الربع فهو مربع تسقيه في الرابع كاس الضر رضع البهيم امه فالمرجل والقدر والمشط اسم كل مرجل والمهر من غير وثاق مرجل يسعى مع الام لرضع الدر وكالرواح مصدرا مراح وللنشاط اسم هو المراح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 قوله مكان مرعى إبل إلى آخره قال ابن الانباري وطن الناس مراح الإبل استبل الدواب زرب الغنم عرين الأسد اضحي النعامة أفحوص القطى وجار الذئب والضبع مكو الثعلب والأرنب كناس الوحش عش الطائر قرية النمل نافقاء اليربوع خلية النحل حجر الضب والحية انتهى فعليه يكون المراح ماوى الإبل لا مرعاها وقد نظمها الشهاب الحجازي فقال كل شيء قد خص حقا بما أوى حققته لنا أولو الألباب وطن الناس والمراح لإبل ثم الاستبل خليه للدواري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 ثم أذحي نعامة فضبطه ولنحل خلية يا صحابي. انتهى. ثم الذهاب والمجيء مردو أو قلب المرعى وميل مردو في جمع أمرد يقال مردو نقي خد من نبات الشعر وموضع الرد الهلاك مردا واسم لمجر الخيل ثم المردا تكسر أحجار به والمردا المهلك الساكن بطن القبر قوله تكسر أحجار به أي حجر كبير تكسر به الأحجار ويسمى مرداه ولستعالبي فائدة في ترتيب مقادير الحجارة فانظرها في فقه اللغة انتهى الحبل والمسحات كل مر.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 ونبت المرار مقلص مشافرا للجزر قوله للجزر جمع جزور يعني أن الإبل إذا أكلت من ذلك النبت تقلصت أشفارها انتهى سرعة مشي ندف شعر مرت من خز نوصوف كساء مرت في جمع أمرط يقال مرت ساقط ريش أو عدين الشعر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 قيل أراد شعرها وشبهه بالخميصة وعن الأصمعي أن الخميصة ملاءة معلمة من او صوف البرجد كساء غليظ مخطط يصلح للخباء وغيره المشمل كساء يشتمل به دون القطيفة المطرف كساء في طرفيه علمان اللقاع بالقاف كساء غليظ عن الليل وزعم الأزهري أنه تصيف وأنه بالفاء لا غير السبجة والسبيجة كساء أسود عن الفراء البت كساء من صوف غليظ قال الشاعر من يكذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي انتهى سرعة طعن نتف صوف مرقو والصوف منتنا فذاك مرق أما زئاب معفق فمرق أي زال شعرها بداء فدري قوله سرعة طعن إلى آخر أي أن يرمي السهم فيخرج من الرمية ثم ينحط فيذهب ومنه الحديث في وصف الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية انتهى من السعالي إسراء سير مصدر كالمرملي قيد صغير هو معنى المرملي منسوج حصر سميه بالمرملي فهو اسم مفعول بغير نكر قوله فهو اسم مفعول أي من أرمل لغة في رمل الحصير إذا نسجه فصل في تقسيم النسج نسج الثودى رمل الحصير سف الخوص ضفر الشعر فتل الحبلة جدل السيرة مسد الجلدة او الليفة حاك البردة او الكلام على الاستعارة انتهى الرفق ارواد رويد مرود ميل حديدة اللجام مرود والرفق ايضا قيل فيه مرود فكن رفيقا يا رفيق الخير على ثلاث الوقوف مرية من البهيم ثم شك مريه من در استصفاء درع مريه بالضم أو بالفتح أو بالكسر وخوف شيء بسواه مزج وعسل واللوز مر مزج جمع المزاج الطبع جاء مزج أو ما به تمزج نحو الخمر المص بالشفاه فهو المز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 ومصة والخمر لذة مزة وقرية قرب دمشق مزة خمر بها حموضة قلمزة ثم المزيز اسم القليل النزري ومصدر إلى سحلت المسحل ضربت أو غربلت ثم المسحل كل بليغ اللسن والمسحل من لامه الناس بقول مري الجلد والمثل وبخل مسكو والطيب من سرة ظبي مسك جمع مسيك اي بخيل مسك والريق قد امسك اي في الثغر قطعة جلد تلك تدعى مسك وقطعة المسك تسمى مسك وما, <تصفيق> وما تمسكت به فمسك والبخل ايضا وهو وصف يزري أرض بها دام النبات مشربة واسم الإنى يشرب فيه مشربة أما الثياب صبغت فمشربة وقربة طينت فاستدري الطول أو تسريح شعر مشت وآلة التسريح تلك مشت ونوع, ونوع وسم وسم نبت مشت وجمع مشطا ذات وسم فدري قولوه ذات وسم بالجر بدل من مشطا أو هي الناقة التي عليها السمة يقال لها المشت انتهى سرعة طعن مد خط مشق ومغرة واسم نحيف مشق في جمع جلد أمشق قل مشق أي متشقق فكن ذا خبر قولوه سرعة طعن إلى آخر فائدة في اختلاف أسماء السرعة عن الحق الحقحقة سرعة السير الهفيف سرعة الطيران الجزم سرعة القطع الخطف سرعة الأخذ القعص سرعة القتل السحح سرعة المطر المشق سرعة الكتابة والطعم والأكل عن ابن السكين الإمعان الإسراع في السير والأمر العيث الإسراع في الفساد فائدة أخرى في الضرب بأشياء مختلفة مشقه بالصوت، قمعه بالمقمعة قنعه بالمقرعة علاه بالدرة خفقه بالنعل ضربه بالسيف طعنه بالرمح وجاءه بالسكين دمغه بالعمود نسأه بالعصا. انتهى سطل الصبوح في الصباح مصبح والقبح الكبير ذاك مصبح وقيل في الإصباح أيضا مصبح والأصبح اسم جاء للهزبر قوله الصبوح بفتح الصاد اللبن الذي يصطبح به انتهى انتهى الوجه الأول من الشريف الخامس من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب البقية على الوجه الثاني